إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدر الله سيئاتهم حسنا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وكان الله غفوراً رحيماً وكان الله